السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. تسمعون الصوت؟ نعم تفضل بارك الله فيك. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. نحن الله الذي يسر لنا هذا التواصل مع إخواننا فنسأله سبحانه أن يجعله تواصلا في مرضاته وتواصيا بالحب وتواصيا بالسطر أيها الإخوة إنه لا عصمة <تصفيق> للمسلم إلا في اتباع التدارو السنة اتباعاً ساطعاً باهراً وضائنا قام الحاكم وغيره عن ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ضمن الله لمن اتبع كتابه أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ولا يشقى في الآخرة فأكرم وأنعم بهذا الضمان الإلهي وهذا الحق المضاد أن يحصل الله من اتبع حتى لا يتبدع ومن تمسك حتى لا يتهبت فهذا من عظيم فضله ومن خصائص كرمه لمن يشاء من عباده فلا يرغبين أحد عن اتباع لما جاء بنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا رزقت الله شب ما جاء به الرسول، فهذا من عطاءه. والله يختص برفع من يشاء. والله ذو الصدر العظيم، فأكثر من شكره ومن ذكره ومن اسم عبادته حتى إذا حدث عن ويزيد لك التوفيق من عنده سبحانه أيها الإخوة انظروا إلى ما صح عن أمير المؤمنية الشهاب أنه قال كان علماؤنا يقولون كان علماؤنا يقولون الاعتصار بالسلة نجاة الاعتصام بالسنة نجاة وعندما يقولون الاعتصام بالسنة لا يفهم أنهم لا يلقون القرآن بل يريدون القرآن للسنة ولكنهم ينصون على السنة لأن هذا لا يعتنون برجوع إلى تفاصيل السنة وإلى بيادها في القرآن الكريم حمام في آيات احتملوا معاني فجاءت السنة وارضحت وخصفت مقيدت مبينا من هنا قال العوض السلام أن القرآن أخواتي للسنة من السنة إلى القرآن فقال علماء السلف الاعتصام بالسنة نجا فلا عصمة للمسلم في أمر دين بإصلاح ما بينه بن رب وإصلاح ما بينه بن خلق إلا بالاتباع لما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه السلف إن أهل السنة يجعلون وصول الاتباع ثلاث التمسك بالقرآن وبالسنة المطهرة وبما كان عليه السلف لأنه البدع لا يهمهم أن يكونوا على ما كان عليه السلف وهكذا قلت أهل التحسد لا يقوم أن يقولوا خلا على يستلف فهذا الشيء جعل هذا قيدا يتميزون به ويقولوا من تمام العصمة لهم من الضلالة البدعة والحزبية ألا فليحمد الله من من من عليه سبحانه من الرغبة والابتساء والابتناع والرضا لقفليه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عليه صحابته الإمام أحمد لما أخرج من السكر جاء رجل وقال يا عبد الله سال الله أن عن الذين عاروا الإسلام، سأل الله رسوله، المسلمين كثير، لكن المتخبط منهم كثير أيضاً، والقليل من من سلم من التخبط والجدل، سأل الله العون، سبعة على هذا الدين، ألا هو إلا دين المسلم؟ يسلم ويغتش وتدخل الشواعد من جاءتهم إما من جاءت الشبهر وإما من جاءت من جاءت الشعوة المحرمة وإنشي تقلت إما من جاءت البدعة وإما من جاءت المعاصير الشبه المعاصي فالشبهر والشهوة هي أصل كل شر في العالم، فما نجا منهم أحد إلا بمجهوده لله، استقامة على دين الله، الإنسان مبتلى بظهور الشهوة لأن النفس أمرة بالسوء. لأن النفس ولأن النفس ينبعث منها الحرق المرد فذلك أيضا العقل يقبل الشبه الذي يؤثر عليه وتشوش عليه وتفسد عليه نور إلا ما شكته الله. فيا من تريد سلامة قلب وعنارته لحب الله والتعظيم وخشته ومراقبته والرقب شاعر والإخلاص له فعليك أن تحافظ على قلبه وأنت حرسه وأنت شاعر ما دي حتى لا تتمكن من الأمر بسرم الشبورة فمن حافظ على قلبه هذا حفظ لرقس المال ومن غضل عن تسواف قلبه وإخراج الشوائد منه ويخشى عليه أن يكون في قلبه لا مما قاله الله وليك الذين لم يجد الله أن يطالوا لهم في الدنيا ولو في الآخرة أذان عظيم في أيوة أخوة الكرام حمد الله الذي يسر لكم أمر الاقتداء بسيد الأولين والأخرين عليه الصلاة والسلام والرضا. لسلامة الدين فالمحروف من حورب دينه والخربان من خطط دينه والمبعد من تفطط وأبعد عن الحق فما أعظم التمسك وما أسوأ التهتب لسنة النبي عليه الصلاة لا رأى من الفتن المبلهمة والمصاعب العظيمة والمحن الآلية ما وحاصد وما استجد المخال من إنشاء محجات بين المسلمين بين المسلمين من وتحريك المسلمين. لا تحدث نفسك بقدر ذنبك وذنبها سيأتي وقت اخوا لا كل شيء عذ عليكم في ارضكم من البعاد عن التحدب والتعصب فلا تحزب ولا, ولا تعصب الرجال والنساء والاشخاص وإنما الحق وإنما يعرف الرجال الحق ومن كان مع الحظ وذاك الذي نبع نفسه وذاك الذي سلم له دين واعتصم بالحصمتي واعتصم التي دعا لهم ومن بالله بخذ هدين إلى المستقيم واعتصم بحضر الله الجميع فلتكل من المسؤل حظيمة كبيرة في نفوسنا. عندما نسلم من هذا الداء العظيم ومن هذا الشر المستطيع وجهك حزب إن شاء من أجل أنت الدولة دي المستقبل من اللي تديره رحل كتب ورحب تورات والانقلابات والتآمرات وفتحب تورات للأحداث المسلمين الحزبية أحضرت الإسلام والإسلام لا يحقق شيئا إلا لنفين الأضرار ولنفين النفاة الواغطة وقدره الله بكتابه النتاء الحزبية عظيم وأن البلاء أجياء الشرق مستطيل فعلى الله كتابه كريم ذاع عليكم من تبي او تحتاج دينكم او هي بيشه اي احزاب وهي تبينه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهذا ضعف ورهبه ومتعثر الثاني نهاية نهاية التحذب وهي أسوأ نهاية وأبعد وأبعد قوائد نهاية بعد الشرط القفل ديلا قابل الشديد فبعدكم بحثة أي يتقفل مسلمون دينا بيدور فيبتلون ويقتل قطيهم ضعيكهم وتطلع الفتن جافلة على قلوب المسلمين ومستعبت المشتعبة في بلاد المسلمين بسبب هذا التحجز من ورطة ولا حر ولا طواز إلا بالله فاضعوا الله أن يحفظكم أن يحفظ عليكم دينكم من التحذّد ومن التعصّد ومن المعاصّ والفتّل إن الله عز وجل هو الذي على من يشعر العباد تمام الهجارة وكمال التوفير الله وذنّي مجاهد فينا ونهدي إبناء سهولنا وإن الله لمع المحسنين وما أحوجنا جميعا إلى مجاهد من نفس والحر، وشيلان حتى نسلا من تصور الأعداء هذا، شوم الجذبية، شوم الجذبية عظيم، الدنيا والآخرة، أما في الدنيا المسلم يعبد عبدا، وأما في الآخرة غطوا الله إلى الذين خرجوا دينهم وكانوا شيعا، لفت منهم في شيء. أي أنت بريء اليوم؟ أي أنت بريء اليوم؟ الله يخبر النبي الكريم من تحدث ومن تعصب، قد أخذ الإمام أحمد وغيره عن أبي غيرة عن أم سلمة رضي عنها أنها الله عنها أن قالت نرى رسول الله. إِمَّا فَرَّقَ دِينَهُ وَاَحْتَفَتْ إِمَّا فَرَّقَ دِينَهُ وَاَحْتَفْتْ فهذه الحزبات تفطط واضح وتمسق طاهر بيه واختلاف كثير واختلاف إلى الثلاث والتناح فلهذا نقول لك الأحداث چیز برو ما دیگه.